وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بتوفيق اخواي قولا قلت له فرصد وحفتاونه لو طبعي معتاد كلا بردسهم معنا ان شاء الله قلت اجتنا صليم وصول ابن هشام وحمد اخواي اللي بأفرميه فأما الصلة فهي على ضربيني جمله وشبه جمله وتمن موصول اسم موصول لابد له من سله بشيء لتتميم معناه ابهامك هي اسم إبهامك أنا موصول وابهامك انه من اسم موصول بيوسته اسم موصول ايش دو جوره جمله يا شبه جمله اما اگر اسم موصول يك شيء نبث سفنبيت يعني سلي ال سلي النبت سلي التنها وصفة خوي سلي موصولة وكو الضارب ونمنا المضروب ضارب المضروب خوين سلي موصولا لكن بالأصل يتد فيوس بشي ناقت فيوس بالصلاة ناقت أما غيري سلي ال جملة يانش شبه جملة بقي على ضرب بيني جملة وشبه جملة والجملة على ضربين السلام. عليكم السلام جملي الشبهة دوب الشو يان اسمية باسم دس فيه كدوة يان فعلية السلام عليكم وشرطها امران شرط جملة دوشتة أبي او جملة بمشي وعزبت باسي أكاد أن تكون خبرية كوابو سليم وصول نابد إنشائي به جاء الذي اضربه جاء الذي اضرب يعني بتأسيس بإنشاء جاء الذي ضربته مثلا كأن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب. هم عبارة عبارات منطقية. تعالي في خبره. بشتيع قازني. أما خبرة إن شأني. محتمل الصدق والكذب أو شيء أو خبر. ويانا الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. لا باعتبار القائل. به همو خبرك همو خبرك يحتمل الصدق والكذب استثناء شيء كذلك خبري سخي تعالى وخبري تغنبري فى, فى الله عليه وسلم هنديك لعلماء ديال هالخوين مناطقاء هنديك يزناء كاستثناء بكي يمن باعتبار المخبر سمعنا كذلك مخبرك الله يبوي لا يحتمل الكذب مخبرك في غنبري اخوها صلى عليه وسلم ابو يا لا يحتمل كذب لابدوا ما ما قلنا باعتبار المخبر بس خبر خوي تعرفيش يا خبر فرقي لقى الانشاية اويا مثلا كسي علي حدث كذا ضرب زيد احتمال اللي باحتمال الراتس يشنبث بويا يعني من حيث الذات يعني باعتبار ذاته خبر يحتمل الصدق والكذب اما باعتبار المخبر به ناببه خبر يحتمل الصدق والكذب فلا يجوز جاء الذي اضربه اما ان شاء بوجي يسيب تماشى اضربه اضرب بونا وزيد الله يضرب يعني اما يحتمل الصدق والكذب وخبرك ان داوتها يحتمل فالمعنى بويب ما أوجاكر ذاته فلا يجوز جاء الذي يضربه يعني جملة صلي موصول ناب به ولا جاء الذي بعتكه بأم دون مني هنا يضربه إن شاء بلغ فعل أمر طلبه جاء الذي بعتكه باشا بعتكه مجر ما قرفعلي شيء ماضيني بيعتكه يعني من أوشتم فيها فروشتة أعتقد أن هبارباد جاء الذي بيعتكه أبيني خبرهش بلى ملبروا الفاضي عقودة الفاضي عقود يعني فيها فروشتنا الله أوى جاء الذي هو كفين فروشتة فين فروشتة يعني أستا يقولون أنه يجب أن تشترك بفرشي بيعتك يقولون أنه يجب أن تشترك بفرشي بيعتك زوجتك زوجتك بماضي إلي. يعني الفاضي عقود عقده في داماز لاندن وبراندن ويشد بماضيه لشرعي يعني أما في الفاضي عقود يعني بمثابة الإنشاء بمثابه انشاء يعني وكو شي وياه حنخش انشاء بس طلبني اذا فرق بين لقال اضربه امين دام زلندنا بالام الفاضي عقوده اضربه طلبه يعني اتوانين بلين هادوشان انشاء بالام يشيشان طلبه كابو همو طلب شيء همطالبك انشاء بلام هم انشاء اكشني طلبنيه طلبنيه بعتك طلبني الله اي اوابن انشاء ذا مزرعتنا تاسيس خبرنيه بلام طلبشنيه بلام طلبشيه انشاء ولا جاء الذي بعتكه اذا قصدت به الانشاء اذا قصدت به الخبر اذا قصدت بيل الخبر مثلا لقل خطا لقل جاء الذي بعتكه او هات تخبر نك او هات بينفرو يا يعني تقصد الانشاء بلاما تقصد الخبر هات بشراء أو, او كاتا جنسى بيت جاء الذي بعتكه اذا قصدت به الانشاء بخلاف جاء الذي ابوه قائم خبر وجاء الذي ضربته كابوك شرطه كاني صليم وصول ابيت شي بيت خبريه والثاني ان تكون مشتمله على ضمير مطابق للموصول ابي لناوصلي موصول ضميرك هبت يرجع لاسم الموصول مطابق له في افراده او مفرده او مش مفرده مثنى جمع بجمع مذكر بو مذكر مؤنث بو نحو جاء الذي اكرمته ضميري اكرمته لقاء الذي مفرد مفرد مذكر مذكر وجاءت التي أكرمتها وجاء اللذان أكرمتهما والتان أكرمتهما والذين أكرمتهم اكرمتهن أكرمتهما بضمير كتاب هل جاء لمضميلة بل لفظه في التقدير هي وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا يعني أقل أو ضميراء لجملها مرفوع بو يان منصوب بو يان مجرور بو هنش مشكلة يقني اللي هرسي شاك حذف أبيت حذف أبيت وكو نحو قوله تعالى ثم لننزع من كل شيعة أيهم أشدوا أيهم أشدوا على الرحمن عتية وعني ثم لننزي ننزع من كل شيعة، من كل قوم، من كل جماعة. يعني ثم لا يعني لك ما حشركائك خلق أوستد، من كل شيعة كيل لهمو لهمو قوم لهمو خلق جماعت من الناس كيل زور توان كارو سر في شكاره أو ندرك ثم لننزي ننزع من كل شيعة. أيهم أشد على الرحمن عتي ليلة ايهم أيهم أشد أيهم اسم موصوله وهو مضاف مضاف اليه والميم علامة الجم أم اسم موصوله في ويسب الصلاحي صلاكي وثمان صلي النبي همو صليك ابي جملة به يعني شبه جملة به أيهم صلاكي كامتا أشد هذا يكلميه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 ما مبتدأ يشبه مرجع إلا هاي كي لناو لأنه جملة كي يعني زيادئك بيابون مفعول به بينا. حتى أقل مبتدأ بيك لرخني كيش لجملة مادام ضميرا أقريتو بوشي أقريتو بو اسم موصولك أيهم هو أشد أي الذي هو أشد أو منصوبا نحو وما عملته أيديهم وما عملته أيديهم قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم عملته بالهاء على الاصل وقرأ هؤلاء بحذفها عملت وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم هل كان بشيخ خلجانة بحذف الهاء درست وما عملت أيديهم فأبو أكريت ضمير اجر منصوب جبس كبنيه العائد حذف فكريا او مخفوضا بالاضافه في قوله تعالى فاقض ما انت قاض يعني اكرى ضمير حذف فكريا اجر مجرور بيت بالاضافه او مخفوضا بالحرف اقول الرقم 6 هانتي مجماليككي وسيش مردوكي يعني بس ينبشك باسي مخفوض من بوكا اكريم مخفوض يعني ضميري مجرور مجرور ببا اضافه واكريم ضميري مجرور مجرور ببحرفه جر بل رقم هيك تماشاكي بالاضافه اقل ضميري شي مجرور مانهبو مجرور ببا اضافه اكو كقوله تعالى فاقض ما انت قاض يعني فقد ما أنت قاضيه قاضيه سقاضيه مضاف بليه هائك مضاف إليه سهائي قاضيه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة تعمل في محل جر ما, ما أنت قاضيه حذف كلاوه وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ستبدي يعني ستظهر لك الأيام ما كنت جاهلا يعني رشقار بدري أخات أويك نايزانيت أويك نايزانيت رشقار كما, كما بدري أخات فيرد أخات ويأتيك بالأخبار من لم تزودي يعني هندك خلق دين وياتيك بالأخبار اخبارك فاعلنيا يا الايام فاعلنيا عاده وياتيك من وياتيك من لم تزود يعني اوانا كحسابي جناكي اوانه خبرت بودينن ببيع اوي كخود حول بدي يشك دابني حوالد بوبيني فردكنا أوي كحساب شيبوناكي ببيء ويتكلف لنفسي خط كي ك كسيك هوالد وبنه هوالد بوأهينا و من لم تزود يعني ويأتيك بالأخبار من لم تزود نفسك في اتيان الخبر شاهد إذا كمان ليه شيء ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله جاهله جاهل مفعول به ايشيا. كان. احسنت. وهو مضاف الهاء مضاف إليه تمشك مع كنت جاهله تقديره ستبدي لك الأيام بس ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا يعني ما كنت... الذي كنت جاهله مجرور بالإضافة أي ما كنت جاهله أو مخفوضا بالحرف مجرور حرف نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه قسام منه كنهاتوة ويشرب مما تشربون لبرأ ولا جملة كالتفسيري كهية أزنين أمش من هو يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه ها ك مجرور ب من ها مجرور ب من وحذف كراوة كم من جارك وش مجرورك كابو أكري عائد ضمير تثبت مجرور بأقل مرفوع بيان منصوب بيان مجرور وقول الشاعري نصلي للذي صلت قريش ونعبده وان جحد العموم ما بس ليله شيئا نصلي للذي صلت له قريش نصلي للذي صلت له قريش نرجع عبادته هو بو كقريش بوي اكاد ونعبده وان جحد العموم أقر بيتو خالكي همو إن كاري كان يمهر نجيبو أكين بناء أن دستر أويكا قوريش كان لبر مكانيان لبر لو اعتبارتانيكا هي أخوان اعتباريا نبتوا أي نصلي للذي صلت له قوريش وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بها هذا المختصر هين هيا دقيق هي, هي لسر ام مسألة حذف ضمير لا مطولات باس اكده ام اعطيت ليلة شايستانية لمختصرة تفاصيل في دينشون كان لا لتبعتي في بقدر دينشين دلواء وشبه الجملة وشبه الجملة ثلاثة اشياء او جملة اسمية فعلية اما شبه جملة اعطيتش الظرف الظرف نحو جاء الذي عندك والجار والمجرور نحو جاء الذي في الدار والصفة الصريحة وذلك في صلة ال وقد تقدم شرحه صليم وصول صليم وصول سيشتا بديت لها ظرف جاء الذي عندك عندك سليمه وصوله يعني جاء الذي استقر عندك يعني ظرف متعلقه ب ب محذوف ومجرور جاء الذي استقر في الدار جاء الذي في الدار ام دونا معروف كالسليمه وصولا ام أنا معروف شبه جملا ظرف والجار المجرور أما صفي صريحة وكو اسم فاعل اسم مفعول صفي مشبهة بلي شبه جملة بلي شبه جملة معروف نين معروف نين بلام أم هناي لبر أوي الضارب عرف لامكي اسم موصولة ضارب جملة نية. وأصلي شوية كصلي موصول يان جملة يان شبه جملة وبالتأكيد ضارب يان مضروب يان مثلا حسن الحسن كصفية مشبهه يا نين أبي شبه جملة بلهم لا يلزم لا يلزم لبيش مقدميه نقدم مقدمة دائبين نركب نتيجة نتيجة كيش غلط دلشي يعني لا يلزم بين لبد او جملني ابي شبه جمله به يعني ما منها هي اش منها مفرده قايدي شيء بعض لين سليم وصول ابيها شبه جمله ومفردة شبه يعني اگرنا لين مفرده لبلوي التباس نقول شي ثلاث دروسنا به ولين على على استقلاله صفاء يا وصف اسم فاعل بين يا اسم مفعول يصحي مشبهها خوي ابي تجي سليم موصول سليم موصول بلام لبره اعتباري بدن نواين نيل اعراب سليم موصول سليم موصول الدركين دره كويت الفينال سليم موصول كنزته بله جاء الضارب جاء فعل ماضي مبني على الفتح الضارب الف لام فاعل في محل رفع فاعل ضارب وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب كأنها تويت البوش تقسيم بني وكين تويزناك كابو لا يزال هرقو أويك الشائعة. شبه جملة شبيهة شبه جملة يا ضرفة يا الجار والمجرور شرطك هي لا جار مجرورة وشرط وشرط الضرفي والجار والمجرور أن يكونا تامين أن يكونا تامين فلا يجوز جاء الذي بك جاء الذي بك ولا جاء الذي أمس لنقصانهما أبي أشيبيت جار مجروريان ضرف بن ما لا والمعني بالتام أو والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة أن يكون في الوصل به فائدة. قال لي جاء الذي بك اقل تقديري استقربك جاء الذي استقر بك دامنيا. يعني لا لا يعطيك فائدة ان يكون في الوصل به فائدة او قيدة او معنى تامه جاء الذي بك ولم جاء الذي عندك استقر عندك جاء الذي أمسى جاء الذي أمسى أبيني عندك لمع نقصانا حتى تقديش المبكي في في الدلالة في إعطاء المعنى والفائدة نقصانا بويا أبي أو ضرفيك أيهنيت أو جار مجريك أيهني أي كي موصول تامبن يعني شي تامبن يعني يحصل به أو تحصل به فائدة يعني الفائدة دلالية فلا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمس لنقصانهما وحكى الكسائي نزلنا المنزل الذي البارحة نزلنا المنزل الذي البارحة البارحة ضرف ضرف زمان أي نزلنا البارحة نزلناه نزلناه البارحة يعني جاء المنزل نزلنا المنزل الذي البارحة أبيني ليرة ضرفة تام مشنية تام مشنية أليك سائي حكايتك هنا والعرب نزلنا المنزل الذي البارحة البارحة ضرفة ببيئة ويتي بيت ببيئة تام بيت يعني أم صلي هنا فإذي كتاب بيت تقديدي أم نزلنا المنزل ين ام نزلنا المنزل الذي ينزلناه نزلنا الذي ينزلناه نزلنا المنزل الذي ينزلناه يعني نزلناه نزلناه نزلناه نزلناه نزلناه نزلناه نزلناه نزلناه نزلناه نزلناه على الشاذ يعني على خلاف الأصل خلاف الأصل أويك أصل أويك فأيديك هذه في الدلالة وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا ظرف وجار مجرور بقولين شبه جملة بقولين زيد في الداري زيد في الداري تزيد مبتدا في الدار جار ومجرور لاعراض لا الجار والمجرور متعلقان بخبر لم جمله متعلقان يعني متعلقان بوش متعلق متعلق مصطلحك يعني من حيث المعنى متعلق يعني مرتبط يعني مرتبطان من حيث المعنى بمحذوف يعني أصل, أصل جملة الشياء زيد استقر اجا زيد استقر في الدار وياه في الدار جار مجروريك اركاني چين ابون جملة نابون زيد مبتدى ابو استقر امانوشي فعل ماضي مبني الفتح فعلكشي هويا جمله فعلي ابوشي خبر مبتدى او كاتا في الدار منشون ايرابكت في حد جار الدار اسم مجرور است في الدار لدى جملك يا الجار والمجرور وفي شبه جمله شبه جملة شبه جملة خبر بو اصل أويا بمشي زيد في زيد شبه جمله خبر يعني اصل أويا بلي في حرف جار الداري اسم مجرور الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره أجل خلافه التقدير تقديرك هي تقديره استقر زيد استقر في الداري يعني زيد مستقر في الداري هذا في دروست بلان لصليم موصولا وجوبا زيد في الداري يعني زيد مستقر زيد مبتدا مستقر خبر اشتواني بلاي زيد استقر يعني ثواني خبرك بجمله اسميه بوي مستقر بمفرد بوي عفوا اشتواني باستقر با با بوي كفعل بل اگر شبه جمله كوت الصلوه وجوبا ابي فعل بوي وجوبا بو لبرء استقر خو عملك لا ظرف كيشه الظرف بعامل هذه زيد عندك أفهم. جاء الذي عندك جاء الذي عندك أبي جاء الذي استقر عندك أق تقديركه بو دبره الظرف في وسي بعاملها النصب نص نصبيكات الظرف كي كلا منصوبات عاملك إيش فعله عاملك إيش فعله بويا أما بس هما وإذا وقع الظرف والجار والمجرور سل كانا متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر والضمير الذي كان مستثرا في الفعل انتقل منه اليهما والضمير الذي كان والضمير الذي كان مستثرا في الفعل يعني استقر هو استقر هو انتقل منه يعني انتقل منه اي من الفعلي اليهما يعني اي الى الجار والمجرور بمقبوس اي هذا اسمي موصول كيما هين دراسين شي المعارف معرفية كم تشيبو على الترتيب الضمير دوم العلم سيم اسم الإشارة شو اسم موصول ثم ذو الأدات ثم ذو الأدات يعني او معرفي كأداتي ألفية لسه يعني المحلى بال يعني معرفي كخوي نخير أبو بيت بهوي ألفلا ما ال يعني بوبية المعرفة ثم ذو الأدات وهي العند الخليل وسيبويه للا وحدها خلافا للأخفش وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة وكل آية كهادو وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا أو صفاته نحو زيد الرجل أو نكريك ألفلام أشيت السري أبيتا معرفة بهوي ألفلام كوا أو ألفلاميك ألفلام معرفة كلمات أكاتا معرفة أو ألفلاما خذي ألف لامك يعني هذشي همزه كل قبل عند الخليل والسيبويه كهدوشان دعاء عالمي غوري اهل السنن من حيث العقيده والمنهج من حيث العقيدة والمنهج وهدوشان رائد علوم عربيا يعني هذوشان لاللام وحدها خلافا للاخفشي يعني أخفى جالش إيه لام كام معرفة يا همزجة بوش همز زي وصله همز زي بس بو هاتوا للتوصل الى النطق بالساكن هر هاتوا بس بو أويك تجيب كده ساكنك في خنده لام وحدها خلاف من لما تنكأ ويه نوع يعني خليل السيبوهي هدشيان يقرأ ينهايا بلام أويك مشهورة عند النحاد وانيا خليل سيبويه خوان خلاف هنا نيوانهايا لسرشي آل أتى رونا النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة يعني أو معرفيك الفلام نحو الفرس الفرس فأجى الفلام كلا بفرس لكين شير غلام نخير وهو مؤلف لام يكشفه معرفه ني بو تعريف ني ابي اغم اللوبي بو انشدوا مثال هناء تعاون فرس وغلام لا ينبع الف لامك ابن النكره دائن ذلك ابن المعرفه والمشهور بين النحويين أن المؤرفة ال عند الخليل لا خليل كما مسيس بو هي ال تشي المعرفه واللام وحدها عند السيبوي لا سيبويجيا تنها لامك لما تنقوت مان اخفش ابن هشام اري لخويتي بس محقق كل إيشي ابن هشام تنقيشته الله اعلم بويد هذا الذي ذكره الشارح هنا غير ما ذكره في المتن الله اويل شرحك بس يا كذا وني كلمتنا كذا نعم ابن هشام تنقيشته ابن هشام أصله هنا ثم ذو الأدات وهي عند الخليل والسيبوي ولنضيء الله المشهور بين النحويين أو يك مشهور اللي النحوي كان أو هاي يعني الكلام في الواقع لا في الحقيقة الكلام في الواقع لا في الحقيقة الحقيقة ان الخليل والسيبوي متفقان بس الواقع العلماء المشهور عن النحويين يا بين النحويين أويكا خليل رأيشي هيا سيبوهج رأيشي هيا بأمان وابن اختلفوا في مرادهما اختلفوا العلماء اختلفوا في مراد أو في فهم كلامهما بأمان وابن والمشهور بين العني حاشيكا نالين زيادة بارك الله فيه بالام سيبويه ابن هشام والمشهور بين النحويين أن المعرفة عند الخليل واللام وحدها عند السيبويه ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان والثاني عن بقية النحويين يعني هناك قائل بهم قوله كمقاولد ومش ونقله بعضهم عن الاخش وزعم ابن مالك انه لا خلاف بين السيبويه والخليل في ان المعرفه ال وقال وانما الخلاف بينهما في الهمزه بس خلاف كل همزي همزه كان زائده ينشئ ينقطع الزائده هي ام اصليه اي قطع واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه عموما قصقانيا هدو خليل السيبويه يقصيان هيكا هدوك حرفك بيكا اداه تعريفا أما اللام عند الأخفش بجا خويبة ها تعريفا بلام أويكا مشهورة لكتب نحو ولكن يجب ان يكون هناك هذه المساله ثلاثه مذاهب ولكن يقولون ان المعرفه هي المعرفه هي المعرفه هي المعرفه هي المعرفه هي المعرفه هي المعرفه هي المعرفه والالف أصل اي حرف قطع نقم زي وصل بيت ان المعرفه ال والالف اصل الثاني ان المعرفه ال وقوليك والالف زائده والالف زائده والثالث ان المعرفه اللام وحدها كما قول قولهم سيان ما ان بذ الله قولي دوم ان المعرفه ال حدثا بيكوا أداة تعريف وألفك أجزاء إدية ودليل إشتر ترجيحي أما أويك كاتك تلفظك بألفلامي با معرفة أبيني لفظه درناتش درناتش كات التقاء الساكنين للتخلص من التقاء الساكنين أبيني هج عبريك بألفظة همزي وصلك نية وإذا كنت أتعامل لك الحمزة ألا أكريت ساكنه الساكنة وهذا لسرنيا سري حمزة لا إملائي شسره حمزة لسرنيك دلالة لسر حمزة حمزة قطع أو لغي شائع وصل بحمزة يوصل بيبين بعد أن أمانيتك أعلمك أعلمك وتعريف أعلمك هذا ما أعلمك قولي دوام إسم ترا أن المعرفة أل والالف زائدة الثالث أن المعرفة اللام وحدها والإحتجاز, ل... والاحتجاز لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء أي المختصر أم إملاءك بريك لا نوسين يا أخي النوى لأن النوسين وإخوان النوى هل يريد إملاء أويك من يستعيك أي أخي النوى إملاء أوشي إم لا. إم لا. لمدرسية أو إيش أيوة أي نوسي إملاء. أقدر أكسر إملاء. ها إسلا مدرسيه لما درسي فزيائي. هيك يكبر نوسي الله إملائي كده. صحيح العربية. أوشي عليهم؟ إم لا. إم لا. بخل أو إيش هو عليهم أي شهر إملاء. كابو إملاء بخلو النواة أو تريث. بنوسينيش أنا نوسي ما بس أو يستدعي تطويرا لا يليق بهذا. تمل وتنقسم ال المعرفه إلى ثلاثه اقسام بين سر تقسيم بنديكي جرينز زور جرين او ام حموزي عمان مبارك رتوى ال ابيات السبشه ابيات السبشه والالمعرفه ال موصوله ال زائده ام على شيء وتنقسم ال المعرفه الى ثلاثه اقسام بس قسمية كمية بس كده. من قلب الشبيه كي قشتى لزماني عربية يعني بقولين لنحوه أبيته معروفة موصولة وزائدة. زائدة من بس كلوت من زائدة لازمة من هي وغير لازمة. موصولش أوانية كأشي تسرجي أشي تسر اسم فاعل واسم مفعول صفة مشبحة. يعني بهدوشان اسم فاعل اسم مفعول يعني أود وأنا ما بسق بلان معرفة نكدو بزنها كده معرفة لهندي كتير بقي كانت سيبة شوا لهندي ايه كانت دوبة يعني فرق جنية لونا استباز يكمل لا مغني ابن هشام خي كلوته دو دوبة شوا معرفة دوبة شوا بس بس هي كم نايو نوا جنسية معرفة جنسية معرفة عهدي معرفه جنسيه معرفه اهدييه جنسيه كروث سي باشو معرفه جنسيه كروث سي باشو باش يكم لاستغراق الافراد باش دوم لاستغراق خصائص الافراد باش سيام للماهيه جنسيه للحقيقه والماهيه قابو استا معرفه ما كذا دوبش باش هي كم جنسيه باش دوم عهديه جنسية إيش ما كده لاستغراق الأفراد وجنسيه لاستغراق خصائص الأفراد وتشيتر وجنسيه للحقيقة والماهية عهديه إيش يكرتو للمغني عهديه ذهنية عهديه ذكريه عهديه حضورية سيبش كابول للي بلام ليرة وينكدوا؟ شيء كدوا؟ وتنقسم ال المعرفة إلى ثلاثة أقسام وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستجراق يعني معرفي كروثا سيبش إما لتعريف العهد أما لا لو تقسيمك لمغنيكروتي بشري كجوري ده عهديه بشر مشكلة مهنية. او لتعريف الماهية او للاستغراقي بشي الدوم بشي السيم لمغني لاي ابن هشام خوي اكون جير يكبش جنسية. جنسية ناوي ناوي جنسية, جنسية معنى استغراق الافراد خصائص الافراد والماهية يعني اعمي كيسان ناوي ناوي لتعريف الجنس لمغني فيوتد لتعريف الماهية ماهية الشت يعني حقيقة أمش أن تقسمش خلافني تشاكا. تقسيمك تشاكا لسرماء الشنا مكتوب واي تصوري وزيات الباسي التي د... لتعريف العهد فتنقسم قسمين اوي بو عهده الف بو كتو يعني أي ناسين اين فتنقسم قسمين لان العهد اما ذكري واما ذهني سيم شيء هي واما حضوري كليرني هنا واما حضوري, حضوري دعيش باسك دين سر مثالا كان بو يتبغيتك الاسلامي أهديش فالاول كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس يعني اسبيك ام اشتريت فرسا ثم بعت الفرس ان جاء اسبكم فرشت أت... سيكا. اشتريت اسبيك ام سنت اسبيك بون فرسا ثم بعت الفرس ان جاء اسبكم فرشت يعني اويك السنه هذه هل هل اترستوا فرس يكامل فركي الوively اصبح يكوم سند اصبح يكوم فرس يان اصبح يكوم سند هاتشي اصبح يفرس سند هاتشي اصبح يفرس يفرس يفرس يفرس يفرس يفرس أما أم أما عهدية يعني هر أويكا سندم أوينفروشت بويا أما عهدية بلام تشعة عهدية أما عهدي ذكرية ين ذهنية أقولهم تقسيم يخويها ذكرية بو لبروا ذكر الفرس في الكلام تقدم في الكلام أويك الكلام ما هاتبي أوكيه الذكرية يعني معود معروف أم كلمات يسرروشت بويا اشتريت فرسا ثم بعت الفرس أي المذكور في الكلام بعت الفرس المذكورة ولو قلت ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الأول أقول واب الله منا ثم بعت فرسا أو, أو فرسانية أو, فرساً أو إيكي كي تلا قابوا بما نمني هنا يبوشي عهدي ذكري قال الله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. خي تعلم أت بس خي من بوكت؟ الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات. خي تعالى نوري أسمعنا كانوا نوري زوية يك لو تقديراني يكلم آية الله منورهما يعني خليت على تنويري شيء كدوة تنويري السماوات وتنوير أرضي كدوة تنوير يعني نورهما نك خوي, خوي نورا خدي خوي خدي خوي مخلوق من نور الله نور السماوات والارض الله منورهما نور السماوات والارض الله هو السماوات حجاب الله هو السماوات وسائل الله هو السماوات والارض الله هو السماوات والارض الله نور السماوات والارض الله هو السماوات وإمكانا نوركاس سر شاوي جت لخلقي خويت على ونمنع الشمس مصدر نورنا مصدر النور الله نور السماوات والأرض منورهما ما على ناويين نور إضافية الله نور السماوات والأرض يعني يكي لنا تعالى نور نيع هيا نور الله الله نور السماوات والأرض السماوات. الله نور عينور السماوات والأرض بأشياء <تصفيق> اذا بيجي ان مثلا ف يعني صفه يبقى خويه لا لا النور حاصل لا خويه حاصل مش نور. حاصل نورك حاصل لا خويه خويه نورك خلق ينبو بالشمس والقمر المهم هذا اشتهيك منوط لاسماء صفات حالي رهتام بردن اقر خالف منهج اهل السنة ايو كيل من لي من فاش قز مسألي اسمه السفاد شيء كهبيت يعني نذهب الى ما ذهب السلف من غير زيادة ولا نقصة اي منورهما بالشمس والقمر ابن عباس لتفسير اما مفسرون المفسرون نقلكا والعهدة عليهم وانس انس يكر الماليك الله الله نور السماوات يعني الله هادي اهل السماوات والارض هادي الله نور السماوات اي الله هادي اهل السماوات والارض مثل نوره اي مثل هداه الله نور السماوات يعني الله هادي السماوات والارض مثل هدى نموني هدايتي تعالى أي على اي صفته في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح يعني خويت على هذه السماوات والأرض نموني هدايتي خويت على لدلي ايمان داره هدايت لدل خوته بين الشايخه نمونيه ذاتي خلي تعالى لدلي إيمان داره وكوشي وكوشي روايا كمشكات أي كقنديل قنديل كمشكات فيها مصباح مصباح بهينك أو تريد فتيلكي ناوي أما تريدك فتيلك كأغرقين فيه ويا او مصباح فيها مصباح والمصباح في زجاج سو بابيني يعني او غرايان او تشكاوكي او ايا او غلط ابيني لن او شيك اوكي غراكي فيا ويا او مصباح في زجاج في زجاجتن تمشى كيشيا ذكرية ذكره في الكلام في زجاجتن الزجاجتو أم ألف لاما عهدي ذكرية ذكر ذكرت الزجاجة في الكلام كأنها كوكب دري حال وقت كوكب كأداد بوشيوية أو خنديل مصباح ودلي وضلي دار واي دلي ايمان دار نوري كالمصباح والثاني كقولك جاء القاضي قاضيهات، نقاضييك، قاضيهات، قاضي لبروا لشالك يعني الأولاد دانيك معروف في الذهن، معروف في الذهن. كابو، أسمع دانش تونا بل إن جاء الخطيبو، أيه جاء كل خطيب في الدنيا، نعم جنسينية. جاء الخطيب اذن شيء لبين بينهما معروف في الذهن اما في عهد شيء ذهني جاء القاضي اذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص مثل كذانين خطيب شيء للقاضي شيء ما وتبسي حضوري يمكن بونمنا علين هذا الرجل هذا الرجل أو هذا الرجل قتل ابي مثلا ام فياوي باوكي كشتن بونمنا اسالف لامي سر الرجل شيا انفلامي حضوريا نك حد شي فياوه هي باوكي منن كتو استغراب ونك عهلك ذهنيش يماء زانين ونحضور شا... لي كلام من هذا الرجل أم الافلامي كأجر إشارته هبئ لجملة خلينيك هبئ بوع أويك دلالي حضور بذات أو فيو طريقة الافلامي عهدي حضوري أو عهدي ذهنية ذكرية حضورية أملرني هنا، وبلام نكتياب كاني تاريخه هنا وأما التي لتعريف الجنس، أو الإفلاميك أبو تعريف جنس، طبعاً جنس ما هي أبداً، فكقولك الرجل أفضل من المرأة، الرجل أفضل من المرأة. أي إذا لم تريد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، يعني بون أجدان ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون أم من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الرجل من حيث الجنس من يكون هناك من يكون من حيث الجنس وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو. يعني بالأصل أفضل من هذا الجنس من حيث هو يعني من حيث الحقيقة من حيث هو يعني من حيث الحقيقة بصلاحك منطقية ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء لأن الواقع بخلافه واقع وقوعي جبهت دليل هندجار يا زيدو هندجار واقع ابي وكذلك قولك وكذلك قولك اهلك الناس الدينار والدرهم اهلك الناس مبصد ناس كيه الحقيقه وقوله تعالى وجعلنا من الماء نكه مائك يا نكمائك طيبات لا زهنة وهي لا لا اصلي او وجعلنا من الماء كل شيء حي تبقى حقق شيء دوا باش الدينار والدرهم يعني كله دينار اي شيء خويشي حقيقية جنس الدينار جنس الدينار باشو دام وال هذه هي التي يعبر عنها بالجنسيه ام اليفي ألي, ألي الجنسي لم كثيره يعني ما هي ويعبر عنها ايضا بالتي هي لبيان ويعبر عنها ايضا بالتي لبيان الماهيه وبالتي لبيان الحقيقه وأما التي للاستغراق أو يكبو استغراقا فعلى قسمين لتعريف التي لتعريف الجنس فكقولك الرجل افضل من <تصفيق> واما التي للاستغراق فعلى قسمين لان الاستغراق اما استغراق ما بس اشتمال يعني الشامل بها مو افراد كان بقدرته اما ان يكون باعتبار حقيقة الافراد او باعتبار صفات الافراد فالاول نحو وخلق الانسان ضعيف استغراقك ما هي تكتكي فرد كان بقدرته لو رويك فرديك مشمولا با باستغراقك با بلا استغراقي الصفات اويك لفرديك همو الصفات كان مستغرقة همو الصفات كان بها. بوا يعني ما بس ما حدشي الصفاتي تشاك هيا لو كسيك باس يكن فالاول نحو وخلق الانسان ضعيفا يعني همو انسان خلق ضعيفا يعني مخلوقي كي ضعيف يكفى الدنيا لإنسان ضعيف نبيت أقرباء قويش بيش يا ضعيفة أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف والثاني نحو قولك أنت الرجل توبياوي تواويت أنت الرجل أي الجامع لصفات الرجال المحمودة بنو من الف لام م ذلك الكتاب ذلك الكتاب الف لام م يعني الف لام م تباشر قرانا ايتويين بلاين الف لام م كل كتاب على استغراق نفرات نعم لا الف لام م اتهوين بعهدي بيبي او كتابي شتجد في شيء ناس ندشوا ذكري امكانه بشي بن بذهن عهدي ذهني امكانه لبروي اميه كم سوره نية لقرآن القران وكم كلامني كلامي خوي تعالى اقسم لغلاكه بل ام صح او يا الف لام م ذلك الكتاب الكامل حتش صفاتي كتابه الا ما هي اما كتابي كتابه غير اما كتابي كاملني كتابي ناقصه الصفات الصفات بويا أي الجامع للصفات الرجال المحمود وضابط الأولى بزنين أي استغراق أفراد يعني خصائص أفراد كلمة كل بكارين أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقه أقر كل من دانا بشيويكي حقيقي نقم جازي أقر حقيقي كل من دانا لنا لك هبو ريك معناك استغراق أفراد فإنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيف وخلق الإنسان ألف لا مكلاب وخلق كل إنسان ضعيف أما على الحقيقة تواوى تصح ذلك على جهة الحقيقة وضابط الثانية مصلح من الخلل ضابط دوم جاء أن يصح حلول كل محلها على جهة المجاز، فإنه لو قيل أنت كل الرجل كل الرجل لصح ذلك بله أنت الرجل نعم أنت كل الرجل توهموش تيشي بيابي أنت كل الرجل كلك دانا على وجه المجاز أبيب يعني توهمو أقر أقر سين إلا الإفلامك لا بين أنت كل رجل أوقات نابت أبدا <تصفيق> طبعا المهم يعني اذا التباسك يا ما ودرس ان كل رجل او شي لك معنى انت كل رجل موصوف يعني موصوف اي انا انا كل كول رجلي رجل كما تو هموشتي كي قيوي هموشتي كي نعم هموشتي كي يعني تو جامعه هموش فاتي كي قيوي إنت بليد ان كل رجل انت كل رجل أي المهم لبر امرى من ايلم هو او ايلم مستهيه ايلم وان تصور شيءا كما يعني فأنت كل رجل لكن سر عيدك خوي ابي بقول شيء ان يصح حلول كل محلها على جهة المجاز يعني اجر ان فلامق لا بين كل دان كل أو كاتب بقول أنت كل رجل يعني توهموا صفاتي فياواتين لخوة قطوة لصح ذلك على جهة المبالغة على جهة المبالغة حقيقة بيت طلق الشيئة وصفة كما قال عليه الصلاة والسلام كل الصيد في جوف الفراء كل الصيد في جوف الفراء أمام مثله معروفة أم اللي قال عليه الصلاة والسلام يعني بحديث باسي كدوه وبدأ خوا زور بينه كيف كان كم يكن نبيت زور كم عينا قريشان بحديث نداوا ين بتحقيق بتايبت كل الصيد في جوف الفرات بويشندين حديث ضعيف وموضوعه الفاضي سير لا كتبة كان ينهيه ام حديثك ام باسي كات برشد نقلكين عموما حديثك مرسلة عن نصر بن عاصم قال حضر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو سفيان ابن حر وقال لنصر كري عاصم نصر كري عاصم لو مجلس النبوة كاجرتها لذا شو مرسل ذلك؟ قال حضر الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدق لها وكان في غبر صلى الله عليه وسلم نظر جاي ماضي في غبر صلى الله عليه وسلم كونه وامدبون تانا ابو سفيان يقبولانه فأذن لهم قبله يعني اذن دان اواني ترپیش ابو سفيان مشنجور ثم أذن له أنجب إذن أويدابش تجوله ثم له فقال يعني أبو سفيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كت تأذن لحجارة الجلهمتين قبلي إنما إن كت تأذن لحجارة الجلهمتين حديثك كيكا لا يقرم نقرم إن كت تأذن لحجارة الجلهمتين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 النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان يا رسول الله إن كنت تأذن يعني وستت كإذني أو أنا بدي بردوان برد برد بردك من إذني من فيا بذي جوداك لا فاوضت بلي داو ولا دم، لدم دم دولا كان أكون، لا دم دولا كان أكون أه تمثيلي كت، فقال يا رسول الله إن كت تأذى لحجارة الجلهمتيني جلهمة، جلهمة أصي كلمة جلهمة الجلهة، مما كجزاء إذا فم الوادي، الجلها فم الوادي. وقيل جانبه ين كناري كناري اشتكان من كناري وادي دولا كان ميم زيدت فيها الميم المهم أم ثراء أم حديثة أخرجه الديلمي وأبو الشيخ الأصفهاني والطبري في جامع البيان وأبو نعيم في ذلاء النبوة والرامه هرمزي في المثال وأبو عروب في المنطقة قيل سنده جيد لكنه مرسل عجلوني قال العجلوني صاحب كشف الخفاء ومر ومزيل الالباس على مرسله أما التاس أماندس كوتول سألوا مرسلة مرسلة ضعيفة مرسل إلا مرسل صحابي نبيك مناقشي تياه صحيحة كل الصيد في جوف الفرا أم قصة يا أم أم أم مثل أم مثل كل الصيد في جوف الفرا. ابن السكيت هيكك العلماء اللغه ابن السكيت وشدي سينكا وشدي كافكش ألي الفرا الفرا الحمار الوحش يا الحمار الوحشي، جمعة فراء فراعة أصلي مثلك طبعا هم مثلك مثلك الديت لزماني عربيا لهرزماني كت لا لا أولوا سبب يشيه لا كسيه كان ريدوا يعني الاشتياق ريدوا باشن أو مثلاً امانيته امانيته ده هاي خلقكم مثلاً بس بانسي كان وأصلي مثلك لبيره جدا فلان اصلي مثل لكن ليره اصلي لك باسكين بوي كل الصيد في جوف الفرا معنيش ابن السكيد قال أن ثلاثة نفر خرجوا سيك الزرشونه برا ان ثلاثه نفر خرجوا متصيدين فصطادوا عفوا فصطاد أحدهم ارنبا والآخر ضبيا والثالث حمارا سيكز ددش وانا ابو الراغي شانتريش كيروك دوا يك كان مامزي يعني اسك سبين مي ضبيا والثالث حمار يعني وحشيه حماري وحش شحلاله شريعه باله سيكسن ويكيش دايكن هنا فاستبشر صاحب الارنبي وصاحب الضبي بمناله ام خوشيك الكريشك ككشتو او تمام زيكم قشوا اسامبلجي بتشد الخوشيبكا وتطاول عليه اينا <تصفيق> بعدا <تصفيق> لاكو <تصفيق> او فنديام لوان دورترم الكريشك كي يغير درام ببيو سجن وانا اي امبل حمار وحشيك دريتشي المهم وتطاول عليه فقال الثالث والسينبلش يا أخي ناشكين توه، وتي كل الصيد في جوف الفرا. هادشي هي على السكيا ما أملش كشي جورد له. ما بس يجي للريج ولا أيوة لواني بالذو توه. كل الصيد في جوف الفرا يعني هادشي هادشي نيتشير هيا هادشي أويك أيوة كشتو تانا على السكيا ما جيبته أملش هميجا جورد له في جوف العمار الوحشي. أصل كل الصيد في جوف الفراء قوي أست يعني همو يعني نيشي دي تواو نيشي دي تواو بوي ليه كل الصيد في في جوف الفراء يعني الصيد لي ذا راس مصدرة بمعنى الشيء يعني بمعنى المفعول يعني نيا أوي كراو كراو اويك لو يعني في جو نعم ايش من له التركيباتكم يوجد عندك كل من بوين الشبكه انت تصورنا الصيد بويا في جوف هذا اصل الجمله كوات ولكن يقول لك ان يكون هناك افلام لك ان يكون هناك هل نزي اخر يكون هناك افلام يعني ان يكون هناك افلام لك ان يكون هناك افلام لك ان يكون هناك افلام لك ان يكون هناك افلام لك ان يكون هناك افلام يعني ان يكون هناك افلام لك بس يومنك. يعني الله تو تواني تحملي او بكيت تو تواني تحملي او بكيت قبل ما يجور نيتجورو بالاوان نتر خلقيتن لو تشي تحملنا كن تو اولين تو اناو انتهي كا غير منع بكريت خلق بلنها او منع كلاوي اي امجي تول اذن خازي بود ناكينو او ان اذن بو خازن بو ين ناكينو لو تشي يشرو بدات بو او ان تشاول بوشيو علماء لله صح صح صحيح منزلي لا يطعن في احد لا يطعن في أحد مثلا يعني خلق يجمعوا ست تن خلقي, تيايا خلقي يعني فعلًا منزلية وقطنية. خو في زاني خلق منزلية. نعم بالامام ما شاء يعني تصالحك بدل بري كلاو. يعني إزني خاصلنا تشورو خاكي أعتلي والله أعلم أقرح حديثك صحيح بيد أقرح صحيح نبي أوهر لا يلتفت إلى هذا وقال الشاعر ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد يعني ليس غريبا على الله بمستنكر ليس غريبا على الله جمع العالم في رجل واحد ليس على الله بمستنكر ان يجمع دوى او سر ان يجمع إعرابك إن, ان وما دخل عليه او كذا أبيتة, ابيته اسم ليس يعني ليس جمع ليس جمع الله العالم في واحد على الله بغريب يا غريب ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم شاهدك العالم. الشاهد كمالك هي الشاهد العالم يعني كل عالم همو مجموعه خلقك همو عالميش بهمو دنيا او ترى عالم بهمو صنفكيش لا مخلوقات بدري عالم يعني كل يعني كل كل ما بس هي صفات يعني صفات عالمنا هموي أن يجمع العالم في واحد يعني الصفات مش ها تاخد بابشين وإبدال اللام ميما لغة حميرية وإبدال اللام يعني لام ألف لام أل بغورين بوم ميم لغي خلشي, خلشي يمنى يا قبيلي حمير اليمن وهي حمير قبيلي يكن اليمن لام مي ال ميم لغه حمير ابدال لام مي ال ميمن وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم إذ قال ليس من بر صيام في سفر يعني ليس من البر الصيام في السفر يعني هم لا مكان كرمين لم جمليا أو هذا الشيء لذا بشيوي حديثي على التحقيق وقد تكلم حديثي كيناوى صلى الله عليه وسلم فمشي وقته كدوه بله حديث دعاي متابعة كدن دلش حديثك ضعيفة ام زيادية بم لغيا اصلي حديثك ليس من البر الصيام في السفر صحيحة من غير الشك ام حديثة بم لفظة بم زيادة كي اخرجه احمد في المسند وابن ابي شيبة في المصنف والطيالسي والامام الشافعي وهكذا رواه النسائي والدارمي وابن ماجه والحاكم والبيهقي هم امانه بملف ضرباتك وضعفه الالباني في الإرواء وقال وهذه الزيادة عن سفيان شاذه بل منكره كابو هم منكر شاذه بل هم شاذين بها شيخ الطحاوي محمد بن نعمان السقطي، وهو شيخ مجهول كما قال أبو حاتم. المهم تعامله قال أملا في ضيع أو بوشوه تعامله لكن كضعيفة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. أما أصل حديثك ليس من البر الصيام في السفر حديث صحيح. وعليه قول الشاعر ذاك خليلي وذو يواصلني. يرمي ورائي بمسهم بمسهم ومسلمه بوشوا ذاك خليلي وذو يعني اسم موصول والذي يواصلني يرمي ورائي بالسهم يعني يرمي ورائي بالسهم والسلمه و والسلم. أجمل مكالمي ألف قبيني تواء أبيتو السلام. يعني يرمي ورائي بالسهم والحجارة الصلبة. والمضاف إلى واحد ششم معرفة لمعرف والمضاف إلى واحد مما ذكر. بينج معرفة من بس كده. أمشي ششم. أمشي هل هاد المضاف إضافه كي برأي برأي أوش وبينجيتير أبتها معرفة كتير. بويه مضاف برأي معرفة أبتة معرفة. بس مضاف برأي معرف برأي نشرنا أبتة شيء. نابي تمعرفه بيه عجتنا نبهن د جار كلمي إضافه كدا أو بولين كيره كلميك بولين كيره إضافه معناه هو هالمعنى اكتتيا ولا تعريف تانية والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه ببي أويك بولا إضافه كدا إلا المضاف إلى الضمير فك العلم هاد شيء كدا بولا شيء إضافه كدا أووكو من في المرتبة هاد شاك إضافة كذبولاي هاد شيك كوكو في المرتبة إلا المضافة إلى الضمير أو إضافة بلا ضمير نابي ببولاي وقو ضميرا تشون كا ضمير معرفيه قرص وقوريه أو مضاف ببولاي ضمير وقو علم وقو دوا موايا النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة نحو غلامي مضاف إلى شيء ضمير وغلام زيد مضاف إلى علم وغلام هذا مضاف الى اسم شار وغلام الذي في الدار مضاف الى اسم وصول وغلام القاضي مضاف الى المحل بألم و بينجم ورتبه الذي في الدار غلام او كسيك لمالاوي او كسلماوي كيا غلام كني ايدره غلام الذي يعني غلام او كسيك ورتبته في التعريف رتبي ام معرفيه في التعريف كرتبه ما اضيف اليه فالمضاف الى العلم في رتبه العالم والمضاف إلى الاشاره في رتبة الاشاره وكذا الباقي الا المضاف الى الضمير او كان مضافا فليس في رتبه الضمير وانما هو في رتبة العلم والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك مررت بزيد صاحبك مررت بزيد اسمه صاحبك يا صاحب مضافه بلاشي بلا ضمير فتصف العلم بالاسم المضاف الى الضمير يعني مثلا مررت بزيد بلا زيدتي يا زيد موصوفه وصفت كذوبتي صاحبك صاحبك كابو مضاف الى الضمير في رتبه زيد في رتبه العلم ما بس اواه شلون بوت بوصفه موصوف مضاف الى الضمير بوصف صفه موصوف صفه العالم بالاسم المضاف الى الضمير فلو كان في رتبة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف وناشبت الصفه اعرف تر به الموصوف ليغمتبا وذلك لا يجوز على الاصحى وصلى الله عليه وسلم